وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذٍ يَمُوْجُ فِي بَعْضِهِمْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ الْكَافِرِينَ عَبْدٌ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عن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 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا